وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين